ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مياله الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعده فإن أصدق كلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا خطيب رحمه الله أنه يعني أن الإمام أحمد كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا يعني بدن بزمان ايود صلى الله عليه وسلم بدن بخطني انوسي چونك اگر كسك سندك حكايتك ابي وكو سندك خويشون هاتوا او حكايتك نابي زيادة بخاتن ناو سندك واب قال ابن الصلاح حاشك اش ما خين دوا الله عالم تستكيب شو قال ابن الصلاح والي يكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا مجلسة يعني كاملة تامةً من غير نقص لحشكا شيخ أحمد محمد شاكر الله ضبطت في الأصل مشددة اللام مفتوحة يعني بالشعر بمشي وازاء آخريناتو مجلساً ومعناها تامة من غير نقص أو رمز يعني لجاتي صلى الله عليه وسلم نالي صلعا يعني صاد ينصاد ينعين سين ين شدين اشتيت <سؤال> صل الله عليه وسلم كاملة إنما سواه يكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا يعني كلمات كان نوسي رمز كلمات كان نوسي قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام كاتب نايف غنبيف صلى الله عليه وسلم يعني ناري عليه السلام برك صلى الله عليه وسلم يعني واليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة أما شكيك الأدابي نوسيني حديث بمشيوه باشنا فرميه قال وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط أو نسخه كهتلا كتب حديث كدست كوتوا جات شبا نوسيني خوذ به على طريقة الإملاء ين على طريقة النسخ نسخة كدوى خود بدرسية يعني كسيك بوتي نسخ كدوى كريو ت يا أيك بع هدية بتيدواء يعني كبوتي نصي وفي سبيل الله المهم نسخة كدك حتى أيك لا أدا بحديث أو أيك بمقابلة بك لغ الأصل كك معتمدة واليقابل أصله بأصل معتمد جاء قال خد بخد مقابلة مع نفسه ومع غيره من موثوق به الضابط يعني امن نسخه كي, كي, كي اما امن نسخه ترى موثوق ومعتمده ديت مقابله كي تماشي كي عمل قال اوبزن هيش هيش غلط هيش ثانيه شو تعمل نسخه مش معتمده مش نسخه مش معتمده ولمز اللمزرفش بيساله بكره يعني اوهم النسخانه بانه منهر كتبه بيني شركي نسخه كان شندين شلهيه الايرانيه بويا بيسلم بي زمانه تر نسخه کن نسخه ایشی معتبر بیه. یهان خود با خود، آوکی. یهان لگال کسی کتی ره با نمونه. لگالشی کتی ره لروات بیت مقابلهشی بکی. مقابله نسخه کام بکید. بوایی اگر تحریفی شته، باهمن تصحیفی اجرویده ابو. یعنی بسرتن روات. و معایدهی من موثوق بلم، بیشی بیت آوکسیکام. مقابلة لغا الله كي كسكي تيبي كسكي الثقابي وضبطيشي مغفل نبيد غير ضابط قال ومن الناس من شدد ومن الناس يعني ابن صلاح عليه ومن الناس يعني من العلماء من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه يعني مقابلة هالأبي خود لغا الخوت عبيك يعني خود هدو نسخك داني أو يخوته أو معتمدك إيش حرف حرف كلمة كلمة مقابل لغلابك يعني مقابل وهذا مرفوض مردود أمشو تشددة شو ب كسيكيتر ب مشكلة حاشير خمدو كاتي الله ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه لحاشك قول الشيخ البانينا ورحمه الله ومذهب الجمهور جواز المعارضة يعني المقابلة معارضة يعني عرض معارضة عند جايتنا معارضة يعني عرض أن تعرض عليه وهو يعرض عليك هو معارضة على سبيل المشاركة ومذهب الجمهور جواز المعارضة مع غيره نص عليه أحمد كما في المسودة مسودة دو مجلدة كتابة وصول فقه آل تيمية بن تيمية وبعوشي وبعوشي وبعوشي ليرا مذهبي جمهوري سرخصتو شيخ الباني لحاشي رقم س قولي الشيخ أحمد محمد شاكر هنا بعد إتمامي نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه کاتی کام نسخه کتابی لغت کتابی کدرک کتابی لغت توا کاتی خوی واب با کتابی که دار نو لبریانگ توته بنویسی عادة انسان جاری وای پر ریک لبریشی چندیرکی لبریشی هندک کلمه با غلط نقل کات یعنی اسباب جیازیشه که دژ جیال سری که چند پر ریکی در ناشی یعنی چند پر ریکی با غلط درش یعنی مقابله کدین واجب مقابله أو نسخة كنسخة دواملا أو نسخة كما بالمقابلة بكره أو على أصل آخر مقابل ين أقل ويشي كن قتود التولجل مقابلينك نكي نسخيك ترى هي مقابلة لا ومعتمدة ين لا سر نسخة كلا نسخة أصلها أو على نسخة منقولة من الأصل مساب سلامت مقابل مقابلة, مقابلة وهذا لتصحيح المنسوخ أمش بوشيا بوأوي كوا أو نس نسخه كا إجريته لنسخه كتر بوأوي بغلط نروى تصحيح بكرذ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل لو تهند شيء ذكاة النقل كدنا حليت يا بك ينده شيء اللي بيرد بش بسلي قال عروت بن الزبير لابنه هشام كتبته قال نعم قال عرضت كتابك قال لا قال لم تكتب ماذا مقابل لنكدون نسيتها هل لا نسيوا كابو عرواء بن زبير بن قال قال عرضت بعد بعد الكتابة قال لا قال لم تكتب وقال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجمياً. يعني أجر نسخيك ها بقى الكتاب كتير كتير اشتى كليه توا مقابلينك. دعاء أو نسخيك كسي كتر كتير اشتى كليه بقدر توا. يمكن عدد دعاء هذا نسخة له هذا يكبر غلطتيه يا. نسخة دوان سياه ولده ولده وايلدت أو أو النية كلا هي خرج أعجمياً. يعني لم يكن أصلياً يعني هالأواني ك كخويها كابلابد من المقابلة والمعارضة ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب إن أمكن أجر حتى بكري أو كسيكا نسخة إشتجا يعني ين إشتجا نسخته ولا صر شيخك كتابي شيخك أي مقابلة أكا إملاءا. لين نسخ الدواء نسخا ينقراءة ينهشج لو أنا في حتى بكتير مقابل اللي نسخي وهو أحسن. أقر أو جر أو مع شخص آخر أجر نكذا أو كانت مقابلة اللي قال بلا ما بيت أقرأ نكلا أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة. أنت أخوي مصخ أخوي لا كلمة كلمة مقابلة كسيري كاب زانشيا بزانين تواهج توا نقصة تانية ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال أصدق المعارضة مع نفسك المعارضة المقابلة أصدق المعارضة مع نفسك علماء مختلفين عندي كان لين معارضة خود تنيا بيكي باشترا لأنك لو أشيك سيقول خود لصوص نبا بيك هيا على النار هيا على النار بيكو بيكا باشترا بس قولك عنيا خاتب درس بويا أبو الفضل جارو ديوتي تشيوتي تباشترين مقابله ويا خود بيكي كلمة كلمة خود بيكت بل ذهب بعضهم إلى وجوبهي هندق العلماء وتيحنا مقابلة بخطبة دسي خطب بيكو بخط لق الخطة نقل كاسيكتلا فقال لا تصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره نبي تقلد كاسيتربيكي ونابي استقب كاسيتربيكي بود كان لهو شيء غلط كا بضم خط كديته وخط مقابلة كدوه وأرى الشيخ أحمد محمد الشاكر الله يش وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص وكثير من الناس يدخنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم. الله أمام بار كان بب بピー كان زور مقابلة لكسي لو شيء بيجري برق بسلي أبراه مقابلنا المهم وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحده ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيره يانضربها ي مقابليكس أو ناخوته أو جور الشخص أنا المقابلة يمكن بعشرة وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به فلا نقدر نيتواني خوي مقابلة بكت نقرأ نسخة بس فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به بوي ويستحب لمن يسمع من الشيخ ان يكون بيده نسخه يقابل عليها فان لم يكن فينظر مع احد الحاضرين في نسخته بعش واتشكت لا هركن يسمع يعني على طريقة الإملاء شيخك إقالته أم جيبسات لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها وكن إسا نسخ زولا نسخ زولا وكو إملاء قديم نبوه كبيخ ونتو حرف حرف بو. تحقيقا بين نسات نا نسخة كده بدستيا نسخة كشده الشيخ كهايا ايخواني تواسيري اكاد بسرية اعراض ويستحب لمن يسمع من الشيخ ان يكون بيدي نسخة يقابل عليها فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته اكا نسخة بيانبو باتا مشاين نسخيه تربكاد بدستي بلا دراكيه او نسخته كات تجاقي اعتمادي خوي بوا مقابله كدوا وذهب ابن معين الاشتراك ذلك فقد سئل عن من لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك فقال أما عندي فلا يجوز ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم يعني كانت كشيخ قراءة أخيانيتها أو تلميذي كده أقول كتابي لبردس النبي يأنتما شيء كتاب نكا مقابلنك لكاتي, لكاتي قراءة شيخة ابن معين أليه دروس نية للإيمن كبلشي حدثني هل يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال أما عندي فلا يجوز. ولكن عامة الشيوخ يا كذا سمعهم بلام أوش هيك زوربي مشايخ كتك قراءينك لوش تاخدتوه طلبة بيستويتي لمجلس دانشتون دعاءي قراءينتوه شون كاخدتوه ما رجني الكلمة كلمة مقابلة عنك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 والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط. لو يأله هو الراجح الجمهور ويانا مرجنية. بركاتك كا الشيخ يقرأ يعني ثلبت شيء لبردسبه نسخه شيء لبردسبه مقابلبك. أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل. بركاتك نسخ كي مقابلنا كذب أصل مقابلينا كذوا. فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له روايه منه عند عدم المقابلة أجل مقابلة هرنك أي دلست الرواية أو نسخيك كهية دس كوتوى مقابلينك خوي قاضي عياض تيت جائز نية ما دم خوي مقابلينك دوى نسخي ونسخة كان مقابلينك دوى لغا نسخيش معتمد يالغا نسخي شيخك بويني الروايات كت فالان هو الجواز يعني او يراجع هندسته اذا كان الناقل الكتاب ضابطاً صحيح النقل قليل السقط طرم ناسخك اقر خوي به يا هركسي كتربه اقر بس شوابه كم ضابط به النقل الصحيح بكم شو درستي بالرواد يعني مغفلنا به ريزو لا فروش ذكر يعني وكلمات بس قطي نقل كاونا يعني قليل السقط وكس يجنيه غلاب هرنك اقروابط اواتشي جائز وينبغي ان يبين حين الرواية انه لم يقابل على الاصل المنقول منه بلا مكاتيك لكاتيك الرواية ذكا اما ببيانك ببيانك كت شنك توكاتيك علي حدثنا يحدثني كسكوال لتيجاك كتوشيت كدوام مقابلة كما كان يفعل أبو بكر البرقاني فإنه روى أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل يعني ولم أقابل بالأصل هذا فلان حوالي لي بيدا الخبري او أو حديثه أو روايته مقابل كدوى كدواء فلان أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل ثم إن الشروط دراسية مش شرط زيادة أجرأ جحديا مزيادة يمكن ما دام جائز بنقلك يترجح يزن قبل يوين بغي أن يبينه بغي أن يبينه شرط زيادة ما دام جوازية نقلك يمكن ينبغي يعني يجب ينبغي يعني يجب أصلا ينبغي أويه بغي دي واجوبش ديت ينبغي فلا ما قبلن يجب أن يبين حين الرواية كابو مطلقو مطلق النسخ جائزنيه مطلق النسخ نسخ جائزة إذا كان ناقل الكتاب الضابطا صحيح النقل قليل السقط كابو بيوزن عك بلا ولم أعارض بالأصل بو أي إشارة يكبير بو بو أما معرضين كدوى وربما خطأك من جانبه يبدو يظهر أو يجلكات ترجيحة وكادت ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الضوي ومقابلتها بأصلها إلى آخره تعتبر أيضا في الأصل المنقول عنه أو هم مرجاني كباس منك بو نسخي دستي راوي ووتما نبي مقابلي حتما نبي به ابي اصل به تعتبر في الاصل قول عنه لأن لا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به أو او كلا بدست نشهر مقابلين تفسير من كثير تقريبا نس الزياتر لا مطبوعات يعني تو بين كي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 نتيجة كم نسخة زور معتمدة؟ كم نسخة زور معتمدة أو بكتأصلي بدش طلبي علم؟ بقى ويجاري جارنا أو بجرت هو كم نسخة للنسخين مؤلفة ونزكية؟ يا نسخة مؤلفة ب بيشكوا جمان أو بكتأجئي اعتماده أو بلا بكتأو؟ كابونا به نسخكات باهمو نسخيك مقابلة بكي أبيعو نسخيشي كنسخي لسر مقابلة أكريد خويشي همان شروطي تيابيت وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصحيح كاما تعتبر ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي الراوي ومقابلتها باصل الى اخره تعتبر تعتبر ايضا في الاصل منقول عنه لئلا لا يقابل نسخته على اصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه او تمام فما في ان شاء الله اخخذ اشرح لكم صف <سلام> وقد تكلم الشيخ أبو عمر يعني ابن الصلاح رحمه الله على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب والتصحيح أمانكم ولا مصطلحاتا ما نخل لما ن تعريفي تطبيب ما نخل نخلق لما نخلق لها لسه إن شاء الله هم باش وغير ذلك من الإصطلاحات المضطردة يعني العامة المضطردة يعني العامة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. يعني لكتب معرفة أنواع علوم الحديث ابن صلاح واللي را بس يكون الله شتى شكل دوا لا بابتي تخرج الطبيب طبيب يعني إصلاح طبيب يعني الإصلاح والتصحيح كاتك كلمائك بون تصحيح أكيد أو بيته تصحيح وغير ذلك من الإصلاحات المتطردة والخاصة ما أطالع في الكلام فيه جدا لحاشي شيكا الشيخ أحمد محمد شاكر هذا هو مسألة ارواد إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالاصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا راسيا أقل نسخهای نقل کی؟ بن نسخهای کدنقل کد دو نوشید. کاتی خوشی به مرکب نوشل. فقط می‌داره نباي. یا با کمپیوتری تو می‌سازی سری تو بیته دعای چیته فرشو. نسخهای کدنوشی او توال. می‌تونه جگیتی نبیت او. کاتی نسخهای کدنسخه کد دو لکتبی مقابله غلطه. یعنی حال لکاتی نوشی نسخی جداس غلطه. اگر سقط من النسخه بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسختي فالاصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا يعني عموديا ثم يعطفه بين السطرين ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه يعني أنت أتريني شو سقطك بنسي أترين لم لا بنسي لا راس أو هاك يعني زاوين نوات بأم لا أترين لم لا بنسي زاوين نوات بأم ثم يعطيه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه فيكون بالشكل زاوية قائمة وزاويه قائمه يعني بزبوطه وا بزاويه 90 هكذا الى اليمين او هكذا الى اليسار يعني اما خطقي زاويه ما كاينش سيكه بسروه او عموديه ان جاء افقي استوني بوش, بوش بوشوا اسوي استوني اسوي استوني استوني اه افقي وعمودي عمودي, عمودي افقي يعني عمودي ستوني وايا باش دي أفقي آسوي طو و واختار بعضهم هندي كان رنشي هندي العلماء أن يطيل الخط الافقي حتى يصل إلى ما يكتبه يعني خطك راكيش راكش تماشا أوبرزنك دوا حتى بوشايا أوسر راكشة يعني أوها راكشة تأوسر وهو رأي غير جيد او باش ني تشويش درسك كتبه اغل خط خطوطه زور تيابه تشويش درسك لان فيه تشويها لشكل الكتاب يعني كتابك كتبه ناشرين كتابه ويزاد هذا التشويه اذا كثرت التصحيحات بوهن منه اغلطه زور تيابه زور خط خطوط بناره دابكيشة بناره دابكيشة زي اللي يعني جمال وجواني خطاكان كان ثم يكتب ما سقط منه أجر خطأك دراكشا ولا راس لا راس, لا راس أو كلمة كل كوتوا لبيدعينه أو كلمة دو كلمة هت ويكتب بجواره كلمة صحة لفاضي شدابنة صحة أي تصحيح كعوة يعني خطأك دراكشا أو سار دعي بنسا كلمة كان بنسا أويك كوتوية كدوة شنا كباة فناشد بنسا صح يعني صحح أو كلمة رجع رجع والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى هار بنسا صح باش تله يعني رجع كمان كمنسا شنك رجع يعني بمعنى روجع صححة روجع صححة يعني يعني تصحيح كلاوة روجعيني مراجعة كلاوة جاء كلمة صحة مختصري صحيحية وكلمة رجعيش مختصري روجعية هالكلمة صحة كابن ساري باشترا وذهب بعضهم هندي كيش العلماء وكان شيء إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب هندي قلت انا او كلمة ننسي بتدرى ولا حاشية كأن سقطة كلمة كي تر كبدواي كلمة سقطك بينوسه أو كلمة لدواء أو تدل لسطرك ده هي لدواء بوي بزاني لدواء ولكن هذا غير مقبول بالامام شتى شو بعشر لا يظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفى الصلب بمكرات في الأصل، وهو إهام قبيح. بيكسر قد نقبل أم كلمة دبارة بوتول، بالأمة دبارة يعني دبارة بوتول. ليت يكتب شيئاً نهر أو السقطة هر أو بنوسا، أو كلمة كالناوديرك دابدويدادي أو منوسا. وأما إذا أراد أن يكتب شيئاً بحاشية الكتاب، أما السقط بوشي ورمزكيتي أما أقر قريك تبولا حاشي على سبيل الشرح أو نحوه ولا يكون إتماما لسقط من الأصل فيحسن أن يرسم العلامة السابقة سابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها اجر ويستب شرح كلميك أما كلمك أنيا راس وراس سهمك السهمك أوليك إذا فرق أو شيئا أبعاً لبين دو كلمة لكيفية سقطة أو أكيد بو سلوة كلمة تبع الشرحي كي لأنها وراس كلمة قلباني أو يبكى أو إذا أزعني أو الشرحة الشرحة بو الشيئا وأما إذا أراد أن يكتب شيئا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه ولا يكون إثماماً لسقط من الأصل بو سقط بكارين يعني فيحسن أن يرسم العلاقة العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها لكسر كلمة كده يعني ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية بوي أقل أنه بين دو كلمة بوي أبو تصحيح بوي تشاكد نوي سقطك أقل ورأس بوي راسي كلمة بوي اللبان أبو أبو حاشية وشرحة واختار القاضي عياض ان يضبب فوق الكلمه قاضي اياد وطيث تضبيب كاربين تضبيب ما هي صادق صاد صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق لا صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق اغر دينك بشكيت كلاسيك بشكيت كان شي خو يشتك ها لحيميان كدوا ووش كوري شوشا جا تاخي لحيميانك طبيب او اصلاح تشاكد نوبي طبيب كان شي خو باتون كدوانا بزيو كدوانا بالنحاس يعني بكا واللي كانوا هو التطبيب لذلك زماني عربي ضبب يضبب تطبيبا يعني او اصلاح تلحيم بيكو اللي كان بني في التطبيب أن يضبب فوق الكلمة لحا شكتنا هاتوا التطبيب هو التمريض التطبيب شبيوته التمريض شبيوته تمريض ما يعني نخوش خستن يعني لسكسق علي ممرضة ممرض يعني ممرضات الممرضون ممرض أوني ك كسي كسي, كسي يقيم ويشرف على المرضى ويصلحهم أو ممرضة يعني كسي كنا خش على نخش أو هنا كذي أو تمريضك. ويسمى أيضا تمريض أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد خط إقرأ كشي أو أولك صاد به هكذا ليدل على اختلاف الكلمة ويوضع على ما هو ثابت نقلا كلمة يا خوي هيا سقط نية بلن فاسد لفظا ينزعني بيخويته نزعني بكلمة شيء سكلميا لسري صادق بكو هو أو هو فاسد لفظنا أجزانيد بيخويتهوا بلن نازني معنى او فاسد لفظا او معنى او ضعف يا كلمه برمنا ركيكه, بونا ركيكة ناقصه معناك رنيه معناك رنيه يا بون مشكل قرتاه اونك حرفي قليك نتاو جوريك جوريك فالرين فل... لفظه الرين ويقال... معناه ابو بلام خوي هيا سقطني هيا تضبي بك صادق سر صادق تو زرائكش لل سيد ابنب شلون حشكه قش سرك فيشار بذلك الى الخلل الحاصل وأن الروايه الثابته به بلام ابيته بزني نده تو كلمه شك تو هيج شات يجندي ايواه لواني وابيت من في هو هو هو أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح. هو هو هو هو هو هو لو هو عالمي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو رونيش وكناه بواحشية. بلام كسيدي الله بله وحر يعني عفريتك جانب غيره. وخذ ليش وحر ليش يعني تون ليتين عاجي بويه تون نافذ رواية بجوري تون ليتين عاجي ليتين عاجي طبيبك بله أما عهاء بس إذا جوري لا خوتها لوانية سر لبكم ولا خلكي جزء بشي يعني بويه تون تين لترقي تلابون منا بوشيوهات ومعناك شيرون اللعين أبيد اسكرينكي أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح وهذا بخلافة كلمة الصحة على الكلمة أمش ببيتشوانيكي ببيتشوانيكي نسيني الصحة لسرشي لسالكلمية كبنسي الصحة، كنسيت صحة أو كاتام معناي شيء أداء، معناي سقط أداء فإنها إنما توضع على كلام صحة رواية ومعنى وهو عرضة للشكة والخلاف فيكتب ذلك عليه ليعرف أنه لم يفعل عنه وأنه قد ضبط وصح ذلك على الوجه وهذا بخلاف دكلمة الصح. ألا أم أبي جواني صح ولا سلك الكلمة كان ذي صح. فإنها إنما توضع على كلام صح رواية ومعنا. بلاه لحاشكش شيخ بني جيشتنا شيء. فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل وأن الرواية ثابتة. أجل روايته كي ثابت بس قمنا روايته كا نبو، بلام خلل لك يعني. صار نسيته، أن جرائيك يشيت أو إشارة بوشيو، أو بشي أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح؟ لو تكسيك بزانت معناه إشياء، وطرق في اشتراسي كاتوا نابد اسكاريبك اتواني لسري سرصادك بنوشيت وابو اصطاحي خلالكبشيت لحاشية لسري بنوسيد وهذا بخلاف كلمة الصحة الكلمة امشبه بيات شواني او اقل لسر كلمة كان نسي من صحة كابو يسر صحة لسر كلمة جنوشيت لحاشية جنوشيت من اشتراهما انباسكت اتمنى اقل صقتك بو زاويةككين ولكن لدينا نساء نساء دوين نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء صح، يعني نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء نساء على كلام من صحة رواية ومعنى أول سر جملة جنسية لا سر رستة جنسية أول, أول معناكش تواو والرواية كش وهو عرضة للشك أو الخلاف بلام لوانية كسيك تياع كويت جمان خلاف دروسك فلان معناكش تواو روايته كش تواو بلام لوانية كسيك بيت بمعناه كثر ليش بداتوا ين اكريه كسيك شككو ماينت يا دابل فيكتب ذلك عليه ليعرف انه لم يفعل عنه وانه قد ضبط بوي او اي لسر انو سيد بوي ك عندك كضبط كلاوى للاي او كسم معلومه هيش مشكله هيك نياه وصحا ذلك على الوجه يعني يعني اخواننا ويالا اخواننا وكان تواوه هيش مشكله هيك نياه ولكن لست المكان هو ان يكون في المكان الذي يكون في المكان الذي يكون في المكان الذي يكون في المكان الذي يعني حاشي رقم الذي واختار القاضي المكان الذي يكون في المكان الذي يكون في المكان الذي يكون في واختار القاضي عيال أن يضب بفوق الكلمة وفي عصورنا هذه نضع العرقام للحواشي يعني بوحاشي كانت جمالة دانين كما ترى في هذا الكتاب وكشوني استعم كتابة مطبوعي كلب دسمان نهي هر حاشي هيك أمانوية قصير استربكين بررقامتين وياك دوسي أو هبوشيو بيقولي لا فرقان. يعني هندي جار هرب جمالة هتاك كتايب ونونا تعداد جمالية دانين ومن شأن المتقنين في النسخي أو بدقن بنكسي ضابط بناء إتقان بكاره نوا تواود قتة يضع علامات توضح ما يخشى أوانا يعني, يعني بترسان يعني شان فإذا وجد كلاماً صحيحاً معناً وريواة أعتقد رسته شنبيني بيت يعني أقسم شنبيني بيت داروين روايته ثابتة هيك وهو عرضة للشك في صحته او الخلاف فيه كتب فوقه صح يعني أجر جمانك يعني مجال جمانة يا يعني كسبت بالشواذ ذي كثر معناهك يعني بنطعني بو لسرك اللي ما كانوا يسيانه يعني إثباتك كوجه أم وجهك متبدل إلى الذهن لا يأم تصحيح كراء لا يأم مقبوله يعني يجيك شيء كنية وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ بلن أجر أجر سياق بني بدل الروايات والثابتة بلن نروي معناه غلط ببلاي أو لسري شيء دهنا وتطبيق أريد أن أرسل كلمة دابني لأن الصحية فرقاً هذا كان من حيث الرواية ثابت تطبيبك من حيث المعنى خطأ للي قارئك بس الصحة وجهك صحيح هي إمكانة تعني ما يفعله ما يقوم وهي صاد صاد ممدوده هكذا يعني حرف صاد ولكن لا يلسقها بالكلام يعني لا قال كلمه كاينتي قال يناكي يعني مكه دي مكه لسرو كلمه ونسي ناي كني بكلمه يعني بو نبيته علامه بو خليناكو بوك تعليقيه على كلمه كندير كينك حرفك لا للرسم بناء كلمك ولكن لا يلسقها بالكلام لأن لا يظن أنه إلغاء له وضرب عليه وإنه زالي شط بك يعني كلمك يعني كلمك رشك لا أتوايان كلمك غلطة وكذلك توضع هذه العلامة على نوضع الإرسال أو القطع في الاسناد. وهروها لكي تلشدها عن رد إرسالها به يعني انقطاعها به وكذلك فوق اسماء الرواة المعطوفة تسر أو النوال فلان وفلان، لالا يتوهم النظر أن العطفة خطأ. بؤيك نزني ونزني كأما غلطة لجات فلان وفلان وأبزني فلان عن فلان، وأن الأصل فلان عن فلان بوجه النبي والأحسن. في الإرسال والقطع والعطف ونحوها وضع علامة التصحيح كما هو ظاهر قال الله لسر انقطاعكا لسر إرسال لسر فلان وفلانة العطف بنسي صحبا اشتراتها بنسي صادقه كيف حدث؟ يعني اقوتد تطبيب يعني صادق نسي يعني خلالك هيدا رمانا فلا ما قص نسي يعني خلال نيو وجهك وجهك تواوا بوي كز جم جماني ترنب وفيما كان خطأ وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور أجر لروي شو هلبو وفيما كان خطأ في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره كلمة كذا لبنaida جاء السري بنوس كذا، وهو المستعمل كثير في لها في هذا العصر. لم سد معنا دا زور بكارديد أجر لروي ما غلط بوق. وإذا غلطع الكاتب فزاد في كتابته شيء. الله نقدر كسكا شتي نسي نسخ فكر لكاتي نسي نغلطك. كاو كاتك غلطتك. فإما أن يمحوه أن يمحوه إن كان قابلاً للمحوي أجبتاني بسر توأ بسرة أو, أو يكشطه بالسكين ونحوها يعني كيف كي يكشط يعني يزيل كاتي خوي بمركب نسيان طبعاً بقاميش وبمركب وبشياء استوى كشون الساعة هادا جرب مسلعاً بتشقوايك يا بموسك لعده دعاء السر بين وهذا عمل غير جيد طبعا ام لادان ام ازاليا لو تشيه ورقة بدرت، لو تشيه ورقة بدرات صحيفة بدرت اللي باش نية إن, ان كان قابل المحوي او يكشطه بالسكين ونحوها وهذا عمل غير جيد وان اصوب باش تشيه اقد غلط اقد كدلكاتيك اشتاها نوسي ان يضرب عليه بخط يخطه عليها وكلمة كنية بختي بس رجل بس أختي بس لا بيني اعتوا إني أغلط. والاصن والاصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطا بأوائل كلماته ولا يطمسها ولما ما ورشي ما كرواها. رشي بكت وكلمة. أنا هالخطي بيني لا أول تاع أخي لي هو بالجيل أتريق أو كلمة غلطة. وبعضهم يخط فوقه خطاً منعطفاً عليه من جانبيه هكذا عندك إشكالية ماك أجر غلط بعهك إشترى دنة شوارد ورياء أو يضع الزيادة بين الصفرين مجوفين هكذا دو كلمة دو دو حرف صفر بالشوا ليك لم يكلاو ديدي دعنا يعني شيء يعني أو كلمة زيادة أو يضع الزيادة بين الصفرين مجوفين هكذا أو بين النصفي دائرة نصفي دائرة يعني قوسك قوسك أو شيا أو دائرة يعني قوسك أي بين قوسك وزني أو غلط وكل هذا مهم وكل هذا مهم هم أمانة أو معناد أو جين كأشياء أما زائدة وإذا كان الزائد كثيراً بلم أو يكون زائد بزورب مثلاً فالأحسن أن يكتب فوقه في أول كلمة لا أو من أو زائد وآخر في آخره فوقه أيضاً كلمة إلى بلم ناتشان كلماتك تهدركها يكدوس يا شوار بينش كلمات لأولواموسى لا يا نسي من يا نسي زائد إلى تأوشنا ويبزن يهمو أو الزائدة ليعرف القارئ ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه أن يشتبه فيها وتجد هذا كثيرا في الكتب المخطوطة القديمة زوج الأكتير كان دا لم دس نسكنه كان أما هي التي عني أصحابها بصحتها ومقابلتها عنية يعني اهتم اهتم عنية صيغة كلمة المجهولة والله شيء يبغوا معلومة لو لو الفضائية كوا بناء كلام سر مجهول مقصود فيشيا معلومة وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين فقيل يضرب على الثانية مطلقا أجد كلمة كلمك دو يعني زيادة كا دو كلمة لا يكش أو كاتا دوهم كلمي شيء يعني خاطر غريبة سريعة خاطر غريبة سريعة ويبزاني أو أو دو عن زيادة وقيلة بالتفصيل وهذا كيشو تانا بوش واني دو كلمة بو دو مين خذ غريبة سريعة تفصيلتي باشا فيضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه خذ ويضرب على الأولى ان كانت في آخر السطر بلامي لكو لكو أو كاتم خذ خذ ويضرب على الأولى إن كانت في آخر السطر أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي وهروها أقر هذو كلمة يشيشان لكو تايدير رقبو أو يتريان لكو تبداياتي أو ديراكي تربو أو كاتا هر خلدي بسر أو كانت الأولى في آخره والثانت في أول السطر التالي مع ملاحظتي أن لا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف والمضافي إليه وإن كانتها في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما يعني يعني أبي رشاية وشبكيد يعني لبيني يعني الصف وموصوف ده بفصلنا كي ولا بين مضاف ومضاف ليش فصلنا كي وإن كانت في وسط السطر أجل الناوراستي ديربو أبقى أحسنهما صورة يعني أمر تفصيلك كم جوانت جواند النسراتو ده دي كان يشان زيادة برامش ليك شكلا كاميا جوان ترنو سلاوتها جوانك ايالي او ايكوا ناشين نو سلاوتها ناشينك ايالي او ايكوا واضح نو سلاوتها او ايالي وتكلم على كتابة يعني تكلم ابن الصلاح رحمه الله على كتابة ح بين الاسنادين يعني لم فصد على سر كلمة ح على سر حرف ح لبين دوسره لكاتك سندك اياني فعشان حاجة ده أنا جا جاري كتلة شيخ كودس بيأك أو بزوجر محدثين أو آكن وأنها حا يعني مهملة يعني من غير نقطة يعني غير المعجمة من التحويل معنى حاجة التحويل يعني انتقال وتحول من سند إلى سند آخر شو نجحونا تو حا بس حاجة نجحينا تو تاو أو الحائل بين الاسنادين ينحب معنى تحويلة ينحب الحائل بين الاسنادين بواوي سندك اللي قص سندك تراك الله به أو ينوكو برجينك حائلك يك معنى يكدانا وابوي الله به عبارة عن قوله الحديث فالمسند كه يعني دواي المسجى يعني الحديث ضعيفة جاري واهي اللي أول سنة الشيخ دو شيخ يعني دع حاء دع أيد أي قولي قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء حد كيشو خاء خاء معجمة أي إسناد آخر إن خاء يعني آخر قلت كلاوي آخرة أمي السنة ذيك أمي السنة ذيك ترى بلغ أوي كم شهورة لبين علماء الحديث والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه أوي كميا مشهور ترى وهنديك لعلماء وتيانا إجماع علماء نسأل أوي كاب معنا التحويل وصلى الله عليه